سبعة وتسعة <تصفيق> من الماكينة دي لأ أميرة من أميرة يا بنات أميرة من أميرة, أميرة؟ برد وفي واحدة تانية ماها رمضان جايبة تواصل إني ماها ما ما ليش م في تسعة في تسعة دي برد ودرجة ما شاء الله تبارك وتعالى رحنا رحيم يلا كفابة عليكو جدا جدا جدا لو كنتم رجعين كان الامر مختلف ايه ما ها البيت؟ البنت بسرعه كده عشان اسئله مش مسد عندناش حد مش مسد خلاص برافعه مره القديمه ان شاء الله هاتجيني نفس الصور انا بناتك عايزه ظبط يعني ظبطي يت... خلاص ولا لا ظبطي ضغطي سفع ولا ايه شيخ عند بابا كورداختر ده حبايبي نادي في روما الاولاني 100 شطر نادي جيت منو خير ما لا بره ال 100 اصله مش حاجه خالص انت, ساوء. أنت, ساوء. أنت ساوء. سلوى السقر شاء الله سلوى تسعة سعين من نصف يا سلوى نعم نعم نسلم الوراق بقى خانا اصطفايا جدا إن اسمعي عائشة عائشة فين مامي بس قاعده تذاكري ولا ايه وخالد كام بقى في درجتها كام طبعا ساقط ها سؤال محاله لا طيب كام عموما المستوى ايه بنات اللي انا اللي صلحته كان كله 99 يا 100 ها، الله كان سبحان طيب كان سبحان الله كان سبحان الله كان سبحان الله كان سبحان الله كان سبحان الله كان سبحان الله كان أميرة الله كان سبحان الله كان سبحان الله كان سبحان الله كان سبحان الله كان سبحان I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 في تثبيت القرآن لا محب للقران المكتمل في تثبيت القرآن لا يناسب القران بقوله اي احيانا هو كتابه أما اما يحفظ الحروف ويظن انه اذا حفظ هو لم يحفظ الحروف الأول الامر إذا اذا كان هو بيع القران وبيع ما يقوله في كتابه ويقول لها إنها يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن القرآن يتثمت لأن المسؤول أن يحصل القرآن بإيه كثيرا أسألها ليس حيث تراغي ليس ألم لكل ذلك أدعو للبنات والبنات والبنات في الجنفة للأخذ الأرض بالقرآن وإن الحياة لا يمكن أن تستمر أو تكون حياة طيبة إلا أنه الإنسان القرآن وذلك يا لفناتي بالمسألة اللي مر عليها أسبوع وما في الأسبوع الصورة وما سبتين وما ثلاثة يبقى هي مخاليش من القرآن حاجة أفضل يبقى نقول كده حسابتها من نفسها وطارق أنها لم تأخذ من القرآن الشيء لأن القرآن صحبت يبقى أن القرآن في وقت دائم لا يمر عليك يوم بدون مراجعة اللي بتاخد القرآن و بيمرع عليها اليوم أو اثنين أو ثلاثة وهي ما بترجعش حاجة في القرآن وقفة كده معناش تاني وهي ما بتعملش حاجة أغضاني هي مضايا وقفة على الفضل عشان كده بذكركم بإن المسألة تحتاج إلى المجلس أشوف كده وعني بمتحانات ورسيتم أشوف الأرض أخذ الأرض أنا في كل المجلس سنتقلون عن أفسه وعدين لي حلقات تسلق حلقات تسلق وإذا أصدقون الحلقات تسلقين تطعوني وشبنا أبعطوا فتبعوني وإيه تأثيرات منكم مستثبت أبوان وإذا بحالي ما نظري بياني والمشكل أظهر أن تكون المعلمة نفسها معلمة مش نثبت أخواني وقف بأن أصدقوا عن أسرح أنت عش واحد أسرقوا شيئا تكسب وإذا أسرقوا شيئا تكسب بمتلعي. لما تأخذ ودي في في شيء لكن لما تحافظي تبقى معلمة عن نفسك مش أدرت صح نفسك مش أدرت تأخذ الامر بقوة لأن مسألة يعني تحتاج بقى إلى وقف عن نفسك إلى تبدأ يعني لما تزورش الدنيا قوي وإني الدنيا تحت مر مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد منها واحنا معانا احنا حصلناها فيجب ناخذ منها كمان لم شيئا اني من زمان ما انا كنت قلت لكم بالضبط ما لكن ما شفت بنت ما شاء الله تقول بالكرسول خط ثاني خط ثاني انا كمان تخيل اني باخذ ثاني سيدي القاعده من الشمال مكسوره زعما هيك منها هي زين ريشه وحكاً في تراجون الدنيا بيبتهي دياج امتياجي بيبتهي على الأول وبيبتهي ببقى من المتفوقين وحنا كده مع رمالنا جداً لكن ما أهم من الشيء في حياتنا القرآن مش كده نصيب يعني الإنسان يحتاج باقي ربنا من جاءت وحنا سوفتين سباك يبال بالوقت هايبال تحالي مش يباله منتوقه أو منتقه مش يباله منتبعات اليوم تتصح بدي بسيحة حالية فبحة. لا أحبك شيء أفضل جدا لأنه عندما هدت أفضل النادى على الوجب ويبقى ذلك القرآن وردت لي القرآن وصعبه إلى درجات الجنة تكوني بالنسباتي في الدنيا مشيطة الشيطان الصحيطة ولا ترشيه من نصر فلا سعب فيني ولكم سمج ولسأ من رب en dan wordt het voor een boel de in de Het de En het voor een een schijntand, een boel gelaten met een boel gelaten met een een in de buurt blijven we het nu niet meer We hebben het We لا يوجد شيئاً يعني أولاً أنت أيام المبنى ممكن تتعب ممكن أن ممكن وممكن أن تتقن بالجاس في سبيبان ومستهرون أن تتعلم في سبيبان وممكن أن تتعلم في الدنيا وممكن أن تبتلع نقص من الأموال والأمسة والثمرات لكن خطر شديد من ألمك وألم الكافرة والمشرك بالله على وجهك لما تنشط عند الله جالسه عشان كده لما ذكرت هذه تهجئ هنا كلمه ولا تعلمك ما في صوره ت اخرى فاكر هذا ماذا قال ربنا هو هو انت اي طبعا انا ماشي على ايه ما انا دايما خليك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 ماذا تعني هذه؟ الايه ولا نفهم في الإضافة. ها؟ أنت سألتني. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا فالذين فضلوا ولدته هي وانتم اعمال قيمه وضمنا لي انرضى عليها في ولا معنى هذه الايه يقول معنى هذه في هذه السورة maar het is een het maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, إن كانوا يجبونكم الروح و يجبونكم أشياء يعني تحزنكم هم تمامًا هم كده لكن فارقة شديد من أن يأتي هذه الدرح لمؤمن و تأتي هذه الدرح لماذا مكافر عزائي مؤمن إنك إنك لما تقول سبحان الله ماذا عزائي في أي من مسائل حياتك إذا كنت في جهاز وصدت في جراح إذا كنت في مرض وصدت في كمه إذا كنت شدت عليك بلأ في الدمات عزائي في إله الثواب الله سبحانه وتعالى أنت بصدر يبقى لما من الله سبحانه وتعالى إن أنا مشي أي أجل إن أنا الكافة بالأفل من أي أجل المهند و لذلك أما القلب زواهن إذا وحية الموت إذا وحن القلب ضعف الجسد ضعف الجسد مش المرض ضعف الجسد من وحن القلب هنا الإيمان يكون بعيد وحن القلب إيه؟ ضعيف نعم صفح وحن القلب يوصل إلى وهم البدن وبالتالي يضعف من العدو ثوان ان قدموا 1 ثم ذكر لذلك بلكونه اقياء نشيطين في قتال ايه العلوم ثم ذكر ما يقوم الكروبلوم فذكر شيء اتش خاصين بتكوين كل الشيء الأول هو الشيء الأول واحد اثنين ها يعني الألم والتاع والجراح ونعوه وذلك يصيد أعداء وذلك أولا فليس من المرؤى الإنسانية والشهام الإسلامية أن تكون قضعة منها هم لا يستحملوا وإنهم لا يستحملوا الشمع والفارق يستحملوا في الرعاة ولذلك تساويتوا في الجراح لكن المهم إيه في الأمر في المسألة لأن العادة الجارية أنه سبحانه والعادة الجارية لا يبرد إلا من تولد عليهم الآنام وهذا لا يحب السن إن المهم يبقى قوي إيه؟ ولكن يقول ولذلك الامر الأمر الثاني والأمر الثاني من يوم يقول ان يكون الثاني من يوم من الله ما يرضون يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم سبحان الله من نص النصر نص الدين لله عباد الله يخ يخرج قاتل علشان نص الدين لله أو يخرج يدعو الله علشان إقامة شرع الله أو عشان تنزع العداء إيه الإسلام بالجهات في سبيل الله أو علشان نحن بعيد عن الله سبحانه وتعالى عشان نحطه علشان قمع عدائي بالله ديالة إيه المؤمن كل هذه الأمور تستوجب للمؤمن أن يصدق بالله القوة طبعاً وتضاعف مشاطه ويكون في شجاعة تامة لأن من يقاتل وأصبر على هذا الأمر ليس جمال من يقاتل لكي نفسه على الدنيا لأنه ممكن يخرج للأدل ممكن يخرج للمغاني ممكن يخرج للشغرة لذلك خليبانك الأول من تصعر بهم نعمل من من أول الثلاثة اللي تصعر بهم نعمل؟ أي صدر مجاهد شكي اعرف ضجيجا عند الله وقد يكون هو اول نص صعب هنا لانه خارج جيش في سبيل الله ابتغاء وجه الله حتى يقول عليه انه ايه كلاب والثاني انه تعلم علمه وعمل بعلمه ليس ابتغاء وجه الله عز حتى يقول انه ايه علم والثالث تصدق. تصدق من قراءه هو رائع والثالث متصدق تصدق المال أو أعشق المال متصدق وكان الله عليما حكيما طبعا علمت إيه؟ ماذا يعلمت كل شيء؟ كامل العلم كل شيء كامل العلم اللي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون وما لم يكن إذا, إذا كان كيف يكون؟ يعني لو إيه أنت عندي الشيء الشيء الفلاني ده لو كان عندي ما شأنني لكن لو كان عندي يا على ربنا كان عندي كان يا بهفسد عليك وفي وفي زيت ربنا بيحدث عنك أمانا لأن ما أعلم ما لم يكن ليش ما يؤمن لو كان كيف يؤمن يبقى بالنسبة الأيام التالية ذلك قبل ربنا آخر 2511 نعم بعد حل ناره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 البنات جاوبوا بمعنى مش معناته ترى إن اللي تفكرون معها في السماء بنشغل طريقة بنشغل من الداخل بنشغل صاح صاح صاح صاح صاح من, من صحيح صحيح تدخل وبعد كده تروح غيمة أخيراً بنعمل أي شيء كله استاذك فزود أنا عشان اللي آخر في الورق ذا كلهم يجيبو كام شغل ما يرجع هذه الآية الآية رقم ان انزلنا مش أقول لك تكون لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات أقول اجرات لديك اجرات لديك اجرات عليك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات لديك اجرات يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <محفوزا> من من الشياطين دي وكيف ان ربنا علينا من القرآن ده في كتابه تعالى على صلى الله عليه وسلم والسلام واحكام محفوظ رب سبحانه وتعالى ان هذا الكتاب وكان فيه حبا في ازال من الشياطين أي بما انه محفوظ من الشياطين لا يتطرق اليه باطل ابدا فين الايه بتقول محفوظ من الشياطين لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا منخفض في الاصول في سرعه الصدفين بل نزل من الحق ما الذي نزل من حق مشتملا على ايه على كل حق مشتملا واحد على اخبار الصدفه كل ما جاء به من امر من في الصدفه كل ما أنزلها ما أنزلها من خلالك كده بغيب في صبت وذلك تشفي سبحانه الله أما تشفي آيات في الله في كلاب المتطرق لك كده يبقى إن شذك وثاني الله داني على سبيل المساين آية أحيانه خلق المساين نموش نموش نموش تضرب هذه الآية في صنق الجميل آية من آيات الله سبحانه والأرض ايه ومن الأرض إيه؟, ايه مثل هورنا يتنازل الأمر بينهم انتحدثين لأيهم الحديثة وتنهو في النبي سماركة المعادة الجروجية لأولك عبد العلماء وضع طبقات الأرض, الأرض سابع الأرض مثل هورنا سبحانه لما قال ربي يتنازل الأمر ايه بينهم من الآية من الهاتف سبحانه وتعالى كانوا عني الغم كان وضحوا في تلك الدات وكانت صادقة فصدق القرآن بعضها إليه؟ بعضاً ولذلك كل أخطار صدق كل أولى القرآن وكل لا ينهي القرآن عن شيء لا ينهي القرآن عن شيء إلا إذا كان النهج صالح العباد ولا ينهي القرآن بشيء إذا كان ذلك القرآن صالح العباد وفي الآية الثانية فأني عليك فتاة الذكر التي تطبينا للناس إليه؟ ما ينهي اجتمل فيها إليه؟ فيها إليها يا فناس معاين هذه الآية أي نعم يحتمل حيالين آية الحكم بين الناس في سائر النزاع والاختلاف وفي أمور الدين الاختلاف الأول بين الناس في أمور الدين وفي أصول في أصول وفي روعي واحتمال إن الآيتين من صوم واحد فتكون الحكم بين الناس هنا يحتمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض الأوائل في أشياء شيء عتب لي في كتاب لإيه الكلمة في سائر الحقوق في كتاب الآية الرابعة أي ما تسمع لكن لن تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من النبي صلى الله ان وسلم من أمر تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان في من ان تتمكن من ان دار من ان تتمكن وكان سبحان وضع بيت الجلاب وكان في الجلاب اللي هو وضعه هني الجلاب دي، ففضل دي يخرج الكلا يسقط يسقط بحد ما صار البيت دي، شوف الحمد لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحق وعلم أن الحق مع من؟ مع اليهود وكان على عتاد إن هو حق حصل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على, اليهود على أيه؟ على المسلم لان اليهود سبحانه عشان يبصر عنه الحمله راح نخبي اداره الفصل في جوال دقيق يعني وكان فيه سقف قبل السقف بينزل ايه لحد ما وصل الى بيت الايه فلما اقتفى اخ او يبانه فيه اليهود لكن في حقيقه الامر درنا ان رئيس الواتي يعلم علنا الحق وعافى الموت حكم بما ينذر ولذلك كان يقول فيه سبحانه وتعالى بما اراك الله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 في هذه المسألة إنه عندما يكون هناك مسألة يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الشرع ويأتي الحق ويأتي الأمر من السماء إنه هذا الأمر العظيم زي فإن عرف الله عن كلمة أذن ثلاثا وقال في عباس وتولى أمن جاء أبو الأحمد إذا يأتي أمر السماء بصفحة لو فيما إيسا إذا لم يتوقف بذلك أمداً أمداً, أمدا ولم يتوقف بذلك أبداً أمداً فلن يتوقف ذلك إلا أي ذلك هوات ولا ولا لله من الله سبحانه وتعالى طيب قام رب سبحانه وتعالى الدليل اكيد الكلمه الايه دي يا جماعه بما اراه من التانيه رب سبحانه وتعالى ومالها تصارع الهواء طبعا وفي هذا دليل على امر دليل الايه دي ليها على الأمر النبي ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون ان يكون هذا المكان الذي يجب ذلك <تصفيق> يؤكد اسمت النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال ربي بما أراك الله بما أراك الله يعني ماذا تعني برضو اسمت النبي لأنه معانكم لا بما أراك الله ولم يكن بما رأيت أنت يبقى القمر دائما من, من هنا الله سبحانه وتعالى ورتب ايضا الحكم بين الناس على معرفة أيضاً فيه رتب أن تحكم بين الناس المسؤسين أن يكون عندك علم وأن يكون عندك حافظ ودي كنا عندي احساس الراجع به لكتاب الله سبحانه وتعالى وقال ربي سبحانه وتعالى ولا تكونوا للخائنين نصيما ماذا تعني ولا تكونوا للخائنين نصيما؟ ايوه من هم الخائنين يعني؟ لا تخاصم عن من عرفت خيانته بعض الناس يعني تذكرني بامر بعض المحامين يقول له في قضية فيها قتل واحد قتل اثنين وشافي ارباح يصبحوا كده في الشرع المعليم يقول له لا يروح يصبحوا وهو قاتل ويعلم أنه قاتل يقولوا له انا يا لأ حديثه القضية قصة هذا القديم لا لا لا هو منذ بلالك يبقى أنه لا يستمر بشكل عبن لأنه لا يوجد بشكل صرفنا يا بنتي ولا يدخل القائمين خصيمه ازاي اخر واحد يكون قاتل وعارف انه قاتل بس ما كان فيش شغل محمد طبعا اما كان عشان يشتكي من قبل ها ياخذ كم يعني طيب لقريب ألف ياخذ منه خصيصا فعشان يطلع المظلم بنيه وكيف شغل يحونا هي بلد؟ بس جاوبي جاوبي جاوبي بكريمي كاملية بلد وقت دي انت دودي لسه ما خلصتين؟ ما تضع المحنة ليكامل كم بلد شغل المحنة ليكامل دودي جاوبي بس هي بان كونه في الورق اثانت زي ما هي نعم؟ ما هي طبعاً إذا كان هناك ناس جاهد معنات جاهدين تشتغل في القضايا المشاعر عندنا جانات في شئ في المزج المحينين بس من يتوقع لا يعرف بذلك؟ مش كله طبعاً الأمر طبعاً في كل شيء مش كله طبعاً ولا تكل الخرائيين أخاصين منها وتقاصم عشان عرفت خياراته ازاي يجي الإنسان يقاصم عن الإنسان عرف خياداته؟ ولكن يجي الإنسان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان كل ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا نظري يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ان احنا بنقول ان في مثلا انسان سبحان الله وتبارك في يعني المحامي القضايا القضاي اللي هي بتقدر تعمل حق ماشي شغله لكن فينا بنقول ان هو عشان يدافع عن الطاغين زي قال ربي هو حق الدنيا والثاني بيدافع عن الشريف يعني هو دلوقتي مين اشتغل مع بعض ولا في حق الدنيا ولكن الطاغين قسمه يبقى قسم عن ما من مجدع المرء أو الحق عليه سواء علم ذلك أو ظمن ذلك يعني عايزي أقول لك واحد قضية أنا على سبيل المثال في هذا الزمن اللي حياتي نسموحي أقول لك أنا في قضية مثلا أموهي أنا قتل وأنا يعني عليها ليس بس أنا عايز ال الإبني مثلا يطلع من القضية دي بريد يعني أشترف عليك إنه هو بحي لخلوه بريد بس أخذ كام؟ أخذ مثلا أكفين أكفين جيئي مثلا ولا أخذني أخذني أخذني اجعلوا يا اخماش انا حاجة ذاكذا يا لا ازالوا لي شوية فتتقل العملين اللي عملين ايه ضراء ايامين تجار ايه تجار في حق ربنا سبحانه وتعالى هالله الحق لمن تعالوا معنا هنا اخذوه الاختناس اخذوه الاختناس احضاروا من اختيار هذا دليل على تحنيه الخصومة في الباطل الاية ديشة دليل على ايه بلاك منها يوزر خصوصا في البطن ان تخاصم الغذائي عن البطن يا انت مش يبي بالشكل ده طب يا بقى على ما هي حاليا ان ولذلك نقول واستغفر الله يا رب قولوا استغفر الله جيد الاستغفار امم يعني يعني استغفر اي ها ممكن يكون في شيء طب ممكن يكون في شيء طب ممكن يكون في شيء ممكن يكون في شيء طب ممكن يكون ومعاها كاللسان حجتها قوية وانت بيبال معك حجة هكي مع الحق ولا لا والتاني أنه كيف تتكلم شعفة يبقى عشان كده يكون الإستقوان لأنه قد يكون الأرض الجشة بحاجة بالحق وهي فيها إيه؟ شبهة يستغفر بانه لما صدر بيه صدر إن الله كان غفوراً العظيم منتابة وانابة ورجع ل الله سبحانه وتعالى ولا تجادل العلم الذين يخطرونها من المصنى أمام ممكن تسليم الورع بقى لأنا لم أشاهد ده إن شاء الله بإبثالها تغبيره لبتحالة أمام مش كده ماذا تقول يا جابل يا جابل يا جابل يا جابل يا الآخر هل تبتين الله ده صحيح. يا بنتي يكتب ألف خيالة فتاعة فتاعة يا عشاء شونا شو ليك تخبت بمعنى والخيال بمعنى عيني الاختيال مرحبا بمعنى ايه يا <تصفيق> ها ها الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم بمعنى الجناية والظلم والإثم أكذا يقول في التفسير وهذا يشمل النهي عن المجادلة قيل لكم ذلك عن من أذنب وتوجه عليه رقوبة نهي عن من أذنب وتوجه إليه رقوبة خاصة ما يمكن أن تدقوها عليه يعني بتيجي تشوف مثلا إنسان واقع عليه رقوبة سهلة تيجي بعد كده مثلا إثناء مثلاً إنسان حرامي نعم؟ نعم؟ <تصفيق> مفروض دي ما كل محامي يحطيها تم اختارها ما يبقى ياناكي بها؟ مشكلة ؟ المفروض كما نديل التركيب كل محامي يحطيها عشان يكترون ويقول فيها ولا تجادل على الذين يختارون عنه الجدارة من الإنساني أفضل في محكمة مثلا أو في مكان أو في مكان مثلا تجد واحد مثلا واحدة جدارة وحدة عصر أو سرقة أو قتلة أو مثلا غشاشة ويجب أن تكونوا محللش معلش قوتيين فقوتيينها يقريبون تجدنا الح تجادر على الحق ولا عن بعض الناس ربنا اتفق إلى جواب ويبني أنت ومطبق آيات الله سبحانه وتعالى والذل الخيهنين أيضا الخيان والخيانة ببعنى الجناية والظن والاسم وهذا يشمل أيضا النهي عن المجادلة عن من أذنى وتودها عليه قوت عقوبة من حد أو تعزيل فإنه لا يجادل عنه بلافع ما صدر منه من الخيانة يعين عن شجن المهمة كثير من المهمة الآن ما قلت في مكاتل إياه؟ يا ليت ملا وردعه فعلمه. إن الله لا يحب مكان خوان عتيم. يعني الإنسان بمشى على الأرض وهو عاجز نعوذ بالله لا يغضب، لا يحبه. يعني مديكش في إنسان مثلاً تخصصه أنه ذاكر عن العصام. جراح القطة. يعني متخصص في جراح القطة. لو في جراح القطة القط مثلاً جاء. يعني فبادة طائلة وظفته انه يجادل عن الباطل واحد وظفته انه يجادل عن الباطل لو قرأ آيات الله سبحانه وتعالى بالتنم يطرق آيات الله فان يتبضى هذه الحياة وإن الله يكفي انه يصير على الأرض وربنا بلا وعدنا يكفي لهذا المسلم إن ربنا سبحانه وتعالى إن الله من الحكمان كان أخوانا بسين لكي تقولون بهم حياة جهة وبيت الحول يا بنات بس أعجن في الجميع صح؟ كم؟ أي الربي لا يحب كثير الخيانة والإذن وإذا اندفى الحب ثماث ضده وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بشبه لا يشبه لأبيان غضي وبهذا تعليل للنهل المتقد مرزيكس ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى من هؤلاء القائمين أنهم وسط ربي جيساء الخائنين منهم من يجنان من هم الذين يختختون من الناس ولا يختختون من الله يعني اخذي تطبق على مثلا المغرب أو كذا يقولوا هنعمل كذا ونضبق كذا و بس ستوبة اكتبك انا طلعت من المسألة دي شعر الشعر العلمين واني اعرف بس بس تخفلي مع عصابيزة ما رفش ايه بيقوله يبقى هنا بالشكل ده يستخن الناس هم قالوا لي كذا لا المغرب ايه با في الدرد والله انا اعرف يستخفونا من قول ذلك هما ايه بتعبور بيعمله وكذا فعلا من أو, هو بيع... او يحصل غير كده ولذلك وهذا من يفعل ذلك ولذلك بالاتنان تجد تجد انسان يفعل ذلك ويجادل على المنظر وينسى الحق الا كان ضعيف الايمان وكان ايمانه ناقصا لو كان الايمان قويا الايمان القوي نعم حتى قيام من ترجعونه الى ما اخطاوا ولكن انا خوف من المرض ولعندي يقين بنقائبه ما يقين ايه؟ اليقينة النجوم يجد الواحد مجلوح. يعني نجد انعرف اليقين اليقين لله الزوجان اليقين لله ايه؟ ها؟ لو انسان تبكر في كل لحظة ان الله يسمع وان الله يرى فكانه ملاقين من كل حيثم تعالى في كل لحظة و في كل لحظة ما فعل ما يفعل لها لو انسان بيفعل بشيء دي وبيجمع بيجمع هذه وهو يعلم أَنَّ الله يَبْغَضُهُ وَتَبْغَضُهُ إزاي منه؟ إزاي, منه؟ إزاي, منه؟ إزاي, منه؟ ازاي يعني سبحانه الله إزاي من يقول رشرة ومتهمة حياته يعلم أنه يأخذ من هذه الدنيا للقاء سبحانه وتعالى لكن هذا لديل أن ضعك كل أكون بصنع عليك الإيمان ولكن كنت تدريئاً عن الحال وعندما اشتد ضعك الإيمان ضعك الإيمان وعندما رجبت معكم أن كل ما اشتبه ضعف الإيمان تجده للإنسان لما يصنع عينه ولما يصنع عينه عينه تنزل الحرام طعيف الإيمان لماذا تنزل الحرام طعيف الايمان يجب أن تنزل الحرام ويأخذ الوقت حاجة على حاجة حرام ما يعمل فهو ونقصر اليقين أن تكون لحين ولا قواتل. أن تكون من عبدالك فحوصونا بالطرق المحرمة على علم الفضيحة عند الناس فهو بإيه؟ كل ما يوعينا يوعي الناس ومع ذلك قد برز الله سبحانه وتعالى بعظائم الامور يعني هم حلو جدا جدا وتيجي مثلا شوف المساله تحاليل المساله ما لازم ان يطبع فيها القاتل هيدا وتيجي بعد كده تنظري لا اصلي لقطر المبنش لا اصلا هم شاطر مع ربي في الدنيا المهم لما يقف تعالي الله عز لا من يجب العلم أم من يجب العلم أمريكي لذلك كنا نقول ولم يدانوا بنظر الله ولم يدانوا بالطلاع الله سبحانه وتعالى عليهم ولم يدانوا بعلم الله سبحانه وتعالى ولذلك هم كل هنو قلت الجاني ورمي البني بالجماية يعني سبحان الله وتعالى معه كنت أخطرت هي رضي قتل قتل وأحكم القتل وفي يوم الذي كانت في قصص كانوا اليوم القصص المفروض البريء الطريق والجاني قلع براؤل هنا صاحباً لهم نحن رايحاً نفساً بلا هو القاضي وليس هذا القرارين الأخير الضحظة برّة أنا أشتغل بلّادي من عبد الرجل يعني كان يبطل بريء كان هناك قصص بريء كان بريء ونزل هنا يكون الأمر سبحانه وتعالى كنت لما بيستأذن حقوق القاتل, قاتل. آآ القاتل حق ااا قال لي مع الله. وحق مع المقصود ثلاث جهات. وحق من أهل المقصود. الحق نبي مع الله. أي الحقوق كريم. ممكن تسويه، ممكن تستغفري ممكن تعمل تحل اللي هي slash 30 رات v الحق الذي بين وبين القاضي القاتل اسموا القيام القصوص بأي 강ان الفاتر عندما يكون بين الاحنا encuentra يكون القصوص مع القرينا حتى ايه افعل ما يقضى بين العباد يقول بإذن أما الحق الثالث حق أهل القصيد يترجل في أصباح الم يعني عرضي أصبحت ميراث حقه يجب فلو ازالت فرجعك وخطفة عمل وليه إيه خطأ شوفوا بقى الحق بتاع الأهل القديم أنك هو المثل بين الناس والأهلين قالوا يجب الحق الذي بينك بينا الله مستطيع مستطيع مستطيع أنا طبط، أنا صرفت، أنا ملمنت، أنا فعلت لما واحد الثاني الحق الذي بينك بينا هذا القاتل قالوا قضية سبحان الله قد يكون هناك يعني إرضاء من الله القاتل فيغض لهم أما الحق الذي بينك وبين الناس من أهله و قيد الباقية فكرة أولئي العلماء أولئك أن تذهب إلى أهلك نفسك لأهلك إن شاء أخذ الدين و إن شاء أعطاء لكن الحق لنا لا يسلط مع إنه هو الأمر مرعلي في المسألة مش أمر يعني مش شيء يقول ربي شكسر بها هؤلاء جزلت معنا في الحياة الدنيا <تصفيق> صحيح اهضائي بنات الله لو هذه الايام يقرأها لا في هذا الظن مشاهي نعم لو خاو ها هؤلاء جزلت معنا في الحياة الدنيا انت بتقصب هذا العظيم نعم نعم طبعًا. لكن عليه شهرين متتابعين في شهرين متتابعين وكان اذا كان لازم ما ينجم لديه لحاجه غير الصيانه فلازم يجمع مع بعض يقول ربي، بالنسبه للعروض بالنسبة للعروض بالنسبه الخطا ده احنا قلنا بنفس الخطا الاتنين مع بعض لازم الدنيا والثياب ايه لو كان البنات اكثر ما يقفل عديتين أربع اربع شهور يا بنات الامر ناخده لو قبل تلاته يبقى له ست شهور لا لا ممكن يعني مرات شهرين بعيد بعد كده واتسوق اولاد شهرين بس يا بنتي لا بدون مش متخبي في الحادثه لكن الحادثه بيني وبيني يعني هم اخطاوا هم غير مستح شويه يعني كان لا لو كان الإنسان غير متخبي في القتل فليس عليهم لا. لا لا لا لو كان متشدد لو كان يقل الا لو كان ماشي بسرعه شويه لا ما انا انت ما سمعتيش فمفيش لا لكن لو كان ابنك اه ما يهمك بقى تعري هنا عشان ابنك ده اللي بتقوله امه انت وادي بقى طبعين وكوني الفتاوي المذكره بصي حبيبتي ابنك ولا ابن الناس دلوقتي الولاد كلهم طيب مش كلام يبقى هما صادق في الحاجه في حالة واحدة قلت لكم الفتاة متعقلان من دائما بابنة العلماء قلت لكم إذا كان متسابق في طفل ثلاثة يبقى ليه ثلاثة أو صنصة أشهر في اثنين لقد اقتربت لكم من الفتاة بابنة العلماء ماذا يحدثون عن كل ذلك إذا مش متسابق يا بنت دراجل سيئة عربية واجع بظهره داس بنته باصبع عنه قال له ايه قالوا ايه قالوا في الحاله دي من المرضه هتدخل ده هياخده من ابو ديه قال له شهرين متتابعين من غير ما تتغدي كل ذلك لكن واحد واحد انت بتمشي الطريق شويه توصل والله انا عطله الرودي هو اللي ده راح ضاغط مش طبيعي طبعا جت له وانت ماشي ولكن هذه المشاهدات تتمتع بها من اجل العلاجات التي تتمتع بها من اجل العلاجات التي تتمتع بها من اجل العلاجات التي تتمتع بها من اجل العلاجات التي تمتع بها من اجل العلاجات التي تمتع بها من اجل العلاجات التي تمتع بها من اجل العلاجات التي تمتع بها من اجل العلاجات التي تمتع بها من ولو فارغت على شغلانه لدينا ايضا لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا في لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه لدينا فرقه إنهم فيها أنتم هؤلاء جادلتم عن الحياة الدنيا فنالهم جريبون عنهم ومن يكون عليهم وكيلوا يعني أنتم في الدنيا دفعتوا عنهم جدلكم بالباطل جادلتوا بالعارف جادلتوا بالسبيحة وجادلتوا سبحان الله ثلاثين في اليمان اليوم الأحد اليوم الشعفر يومين مقودة توضحنا النهار ساعة ثمين الضبط ساعة ثمين الضبط في الشارع في بنيم في الطريقة الحالية إيه. يعني تخيلي بقى كانه بالضبط مثل العصفور فكان لا يعني, يعني النسبه هنا مع ديه واحد وبعد كده اه تعني الاقوى يجي واحد هيك يتعرض له يجيله بقى محامي يدافعوا له بكل سكين يروح دافع عنه ويطلعه ببراءه من الابينيه من العلم ده اللي عنه عشان العار وعشان القضحه وعين الطلب كمان لا يغمن عنه عيونه من الله سبحانه وتعالى كمان يجلد عنه اذا وقف بيننا الله سبحانه وتعالى وتقف عليهم الحجه منه جلد من يوم يشد عليهم ارسنتهم وايديهم من ظلم لكن بيعملهم يوم ايدي وجهه واضح منه الحق فعلمنا ان الله حق المدينه سبحانه وتعالى فمن الجدل عنهم أن يعلم السر واخفى ليه انت عرفت كذا بحق ربنا سبحانه وتعالى يقول انت تعلم ذلك ذلك في هذه الايه ارشاد الى المقابله بين ما يتوفر من الدنيا المتوفره على طاقه عون الله ما تجيش من مصالح الدنيا اننا نعمل كذا وضل عبد البراءه لا انت لكل ظالم حق و انت لكل ظالم لأن لان بعض الناس يقول ايه ذا قطع اليد بدانا مشكل مش حقلين أنا <متنسة> يا رب أقرأ. بزلك في الدنيا لا لا خلاص أخذ جده. أخذ جده من وقال على النبي صلى الله عليه وسلم زبت النبي صلى الله عليه وسلم تقرئ ما هذا بحش ما حد ما حدس. النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عليه الحب حب. ما يتبوني حول المبيضة الله عليه وسلم قال كيف مبسطة عليها؟ قالت تاب التوبة لو وسعت على لو وسعت عبالها إيه؟ خلاص الحدود راضح كفر بتأثنون من القيامة لا تشارك شيء ولذلك يكون في هذه الآية ولذلك أما فعل ما يحصل من عقوبة يكون فالذيك لابد أن تحصل العقوبات وأما طائر العقوبات على المدريين فهو طائر أمر لا يعوقه لبيت طائر العقوب العقوب للمدري به هو طرف أمر من أمر الله سبحانه وتعالى لذلك كأنتم تربتوا أمر فسلاً وطقيطاً فمن نحى الذي تفعت به وماذا فاتك في الثواب العقوب أسر تجدون أن العقوبات في الدنيا ماشٍ فقرات الحدوث لفرات لما يجي الإنسان مثلاً لما الله سبحانه وتعالى حدد مثلاً لو الإنسان فاعم واحد دلعين دلعين. من حقه يفتن فيه وقال وقال كل الدجارة كل تجارحة تجارحة لو ختمت كله يبقى عليك إيه؟ القصار لو سبحان الله أعمال سبحانه وتعالى كل الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا ساب الإنسان يكون من الشقر والحمان والتصار إذا ترك هنير لذلك ف... يكون سبحان الله إذا ترك العبد طريق العبد حق الله سبحانه وتعالى فلا يكون من المئمة الخسران وفوائد الثواب وحصول العقاب مما وبغض الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم ما ينفع العبد في تدفر هذه الآية إذا كان عنده حق, حق يعني عقل حقه يتدفر ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أما إذا كان بيؤثر اللذة الحاضرة على اللذة الباقية ما هو دلل بيزمن إيه؟ هو عايز تنين بس ويزمن الأخيرة تماما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 فعندما قلت بعد كده صليت ربحتهم طوبة استغفرتي وتبتي وأنابتي إبا الله عز وجل لكن الحق ده الحق يتعلق لأنه هو باللغس من الأشر الله وحد حاجة تاني في القط. ثم عد عد تبدأ عقل مع الله عز وجل ده. أنت مع الله سبحانه حاجة لما معك تبهي نون الزيت و الزيت فاستغفل الله هذا الاستغفار ما هي شروط الاستغفار؟ الندم والعزم والعزم والاقلاع ورد الحقوق اذا كانت حقوق تتعلق بايه ولذلك الكذب الإصرار اشراط والندم عليه والاقلاع والعزم فهذا وقد وعد ربي من, وتعالى من فعل ذلك أنه لا يصلف أبدا يعني من موعبه بالمغفرة والرحمة فيغفر الله ما تقدم الزمي ويزيل علم الناس رفض عليه النقص والعين وعلم أن عمل السوء عند الله يشنق سائل المعاصي المالك الصغيرة والكبيرة وسمي سوءا لماذا سمي سوءا؟ لأن يسوء صحيح يوم القيامة بعقوباتك ولكوني في نفسي سيئا غير حسن وعلم عمل حسن يوم إيه؟ سيئ وكذلك ضمن الناس على إدراك يشمل الذناع دي إن الشكر جن عظيم أعظم إنه إيدنا الشب ولكن عند اقتران أحدهما الآخر الاثنين مثلا الشب وال والاس والسوء مثلا يعسوه الصغار واسمه إيه أو الشب إنه الشب يعني ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه يشمل إيدا بنات ماذا تعمها هذه أيه أي إنسان بيسرق إنس، فأنا ولا تزروا تزققين، يعني يبغى هذا الإنس بيعمله الإنسان، يبقى هو اللي بتحمل هذا الإنس، فمن كسر سيئة فإن عقابها الدنيا والغور والقصوى على مين؟ عليه هو، لا تتعذبنا إلى غيره كما أمرك الله ولا تذل تزروا تزققوا، ولكن إذا ظهرت سيئات فلم تنكر عمك البلو يبقى الإثم اللي إحنا بتعمله، وأنا مش بنكر عليك الإثم ده، يبغى أنا كمان أحمل إيه؟ يعني تخيلي انت لو سمعتي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعتي المنكر يرتكب في مكان وسمعتي عليه ولم تنكريه بقلبك او شيء معصيه ولم تنكريها بقلبك كان الغائب منها تلحق يعني سمعتي مثلا في بلد ما في يعملوا بيعملوا كذا كذا معاصي الله عز وجل وخذت الامر بعض نستخدم الامر كانه اي زياره مرت علمناه على نفسهم فلا تتاثر ولا تحزن أن ترتكب المعاصر وتنتهك الحرمات بهذا الشيء. لكن لو أنت جهار ولو حزنتي ولو أنقرتي لو سمعت عن بلاد المسلمين وابتكت فيها كذا أو سمعت عن سوريا في سوريا بيحفظ كذا وكذا وأنقرتي وحزنتي ودعيتي خلاص لكن هنا كأن مر عليه شيء أن تشوف مثلا بلاد بيتعمل فيهم كذا ولا تتقصر تشوف الشباب بيتعمل فيه كذا ولا تتقصر تشوف الراجل وعندما يفعل ذلك، ورد القصيد لكن من يشوفه بقلب كيوكل، يبقى تاناً لو لم يونه، كان محتل غائب عنها الشيء، كرحان نس الله علينا عفونا فيه لذلك في هذا بيان عدل رب سبحانه وتعالى وحبنا في هذه الآية، لأنه من ترك الواجب من ترك الواجب فقد كسب سيئاً والذين وهم يعني شفتي مثلا انت ناس ماشيه في الطريق واحنا ماشيين كده في البيت مثلا شوفي المحلات بقى ما شاء الله وشكل الناس فيه والمعاصي حتى انك مش عارفه انت ناسهم بالعلانه بالعليه ال 60 العيال دعوه الى المعاصي دعوه المعصيه وطمن عليه كده وشوفي الاماكن ده جميل قوي <تصفيق> <تصفيق> لما والله ايوه والله كده طبعا بما انها بتحضر من حاجه كله فاهمه بتقول كده لما والله انا ما والله سبحانه وانك ما تغير والله ينجى لك حتى طريقة العرب على الالي والله صدق اذا كنت انا راك والمشي و في الغيني وما لو شاب شاب يمشي و المرى على الشاب كيف ترتكت راحبة هذه الأماكن من المعصر نصل الله للم يعرفنا بس أين أكثر إلا الإيمان و نقول سبحان الله يا في هذا بيان عد ربي وحكمته. حكمته من لم ينكر ولو كان أبعا من من بقلبي كان كمان إيه سبحان الله للمعرف قد كثبت مجلة لاو سيئة و ليس كل ما أكثر مرسوطة أو اللي على البحر نعم <تصفيق> إنا لله وإنا ليه وزي وكان الله يقول وكان الله عليماً حكيماً ومن علم ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية بنات من علم وحقته إن يعلم الدم وما صدر ينم الدم والصدق الداعي لفعله والعطوبة المتؤطلة على فعله ويعلم حالة المذن أنه صدر منه الدم لغلب الدواعي بس الأمهار بالصول مع إن الله في حسين الأوقات إنه لو تاب إذا كان الحقي لا تعلق إلا بالله وجدنا يتضرب سبحانه وتعالى وبعد ذلك نقص ومن يكسب قطيع إذا نقص عند هذين هاي نعم من يكسب قطيع إذا نروسي ما يصلنا بنا ها مين واثناشر إن شاء الله فيه. عشان ناخد. الأسبوع القادم إن شاء الله يكون نصف الثاني من الأعلاف إذا ها هناخد داري. معنا يوسف. هل حد يوسف؟ نعم. كنا بنتكلم يا بنات عن الفص المساله المسألة الخامسة كنا نتحدث عن فرق صلاة الجماعه اتكلمنا في صلاه الجماعه فيها مسائل اتكلمنا عن حكم صلاه الجماعه واتكلمنا عن حكم صلاه الجماعه, بالنسبة لصلات الجماعة. صلات الجماعة, فهمها. صلات الجماعة من اتكلمنا فيها وقلنا شرع وأبدأ في المسائل خمس وذكرنا حكمها أن حكمها صلاة الجماعة صلاة الجماعة هو أن واجدة الصلاة الخمس كما دل على ذلك عن كتاب بوصلنا وفي أسبوع الماضي أقول الله لما كانت صلاة الصلاة الجماعة وجبنا الدليل قمنا دليل من السنة وجبنا الدليل من السنة عن دليل السنة قمنا حكمها نشترق الأخرى وقامنا لها جلال نحدي حكمها نعم إلى المسألة الخامسة جبنا تقرق الجماعة أخذناها المسألة الخامسة من يوضع بطارة الجماعة؟ من يجي من يمكن أن يصير الجماعة؟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 ولا على الاعراب حرام ولا على المريض حرام مريض مرض شديد لكنه لا يزرع منزلي بانه ولأنه صلى الله عليه وسلم لأنه مرض مرضاً شديداً تخلف عن المسجد وقال له عرضتم سيصلي بالناس يعني امر منهم ما يصلي بالجماعه ويقول عبد الله ولقد ولا وما تخلف عنها الا منافق لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المناسب ونظر الجماعة للمنطقة بالله إذا وجعنا الناسين وذلك الناسين ورحمة المسكين وإن ذلك وما, وما قدر أيتنا في إيه ينتظر بعد مصالة وما قدر أيتنا وما يتخلف عنها عن الجماعه إلا مناسب قدروا لما إصابي المريض إذا ما يتخلص على حكمها من يا من؟ يا من هذا معروف المرض وفذلك مقائل حروس المرض وحد لو نزل سيستددد مرض النقطة الثانية من يتخلف عن الجماعة المدافع أحد الأخذفين أو مكانه حضرة طعام محتاج إليه يعني واحد جدا جدا وقدام طعام وهي يخذك لو ما أكدش لكن لو أخذ طراي ونزل بسرعة مش هينزل، والزلك إذا المدافع أحد الأشبتين يعني هو، آه مش قادر يعني كل شوي هينزل، واحد عنده سال، هينزل إزاي؟ واحد عنده سال تبول، هينزل إزاي؟ ده بقى فيه طراوة شوية كده يلاوش ينفجر، أو أرب، أو بحضور محتاج يعني نحن متعيش معه فعلا خلاص لو طبعا ولا يلاقي له خزي كده تعيس هذا والله يبقى لو انسان عنده واحد اوليك شوفوا شكرا اما شريك ازاي النقطه الثالثه منه من له ضائع يرجو من له ضائع يرجو او يخضع يعمال او قوت او ضرر في ذلك حديث ابن عباس مرفوعا من سمع النباء فلم يدفعه او فلم يمنعه من اتباع عزل قارء حمل عزل يا الله قال خوف أو مرد واحد خايف ينزل أحسن لو نزل واقفين متربسين أول ما ينزل هي ماله وده قوة في شيء حاجة جديدة يعني لما يقبل الله سبحانه وتعالى خوف أو مرد وكذا كون لخائف على نفسي أو على مالي أو على أهل لو نزل هي على الأهل بعرض يوم كذا وكذا, وكذا, وكذا يبقى دي برضو عزل انا نروح حصول الاذا بمطر او اتجاج او بجليل احنا عندناش درجات يعني طيب لو ممكن لما الشمس تطلع يفتح لنا كده احنا المنظر ايه او, أو ريح بارده شديده بريدة أو او بليل ريح مظلمه احنا واقف عندنا الانوار وعندنا طرق مسفته وعندنا الشمسيه والنور والنور وعندنا المايه لما بتطلع فوق برشه مايه اكل كل مطاعم صناعيه صناعيه والميه واللي عندي نتكلم في اللي احنا فيه طيب ودور في الانا للمنظر لو احنا بننتقل من زياده المياه اللي بنعيش حاليا لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان لا ان اردت ان اردت ان الله ان الله ان اردت ان شاء الله اردت ان سبحانه وتعالى اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت كانت اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان كانت يمكن ان يحبط التيار كده والستات ما جاءوا مش يعني أمي.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 لكن الحديث ده صروا فيدي حديث يعني صروا فين؟ طبيوتهم في كما جاء في الحديث المتفق عليه. النقطة الخامسة في أسباب عدد في مزوج الجماعة حصول المشقة بتطوير الإمام لأنه رجل صلى مع معاك فمن فرق حصول له لما طول معاك فلن عليه صلى الله عليه وسلم فرق لما طول الإمام يطول جدا جدا لكن أنه أشبتنا أنت أنه عارس الإيمان مع الإيمان والربي إيمان طول ينوي المتركة المتركة لما إيمان الطول ليت تقبانك أو تبقص عنده مغص أو عندك زنوز مطار رقض في عينانك تنوي إخليدي إمنيك تبقى عين الضوز ويسي وصبتي في الركعة الثالثة وإيمان معي طول إنه يجب متركة المتركة أكدنا نتطلع بقى الواحدة السليمة الواحدة مطارشة إيه؟ الأمر اليوم سيب بإسمها مية متركة أما الثالثة الأخذاء التي تتساعد في الشيطان تقوم في فوقاته يعني معارض الطيارة، معارض السحينة، معارض سيارة، مع أي حاجة لو أعادت تقوم الضبط يجب أن تتحرك في الحرب خيبك والفقساتة يمشي تقوم في فوقاته بفقام حين السفن ويمنحك في حالة الدقيقة ويجب أن تكون مهمة عشان حتى النقطه السابعه وهي الخوف من موطئ قدمه غير حاضر معك اي وقت قريب في السياق الموت واحب ان يكون معها رقم الشهر التقريبي تاريخ يعني عشان كل موضوع مش جبنا ليتستعمل كتاب العلماء أنتو بس ليتستعمل كتاب مش الخاص من عرض قريب يعني واحد عايز اهله واحد بيوم ومخيف ومقرب عايز رقم الشماله أو يكون بجديده في, في حالة دي إيه سيكون كم ماشي مناشدين زمان نقطة استمنى في اللي هي التي تمنع من صلاة الجماع غني ولا شيء ما أعمل أطنيع فلا الجماعة لما يحكم من أهلية مضارفة الضغير يعني ساعات المساعدة واحد يضار مضادين عليك وهو مش يعني خيف خي يخذيه او هي قدام الناس الناس أطلع عليه ديم إذا فالحالة دي نصنع ليه عشان تريبه هي في الوقت عندما يضارفه قداده يبقى أنه من الشرعة ذلك له مضارفة الضغير أمام؟ يستطيع <تصفيق> كلية لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت لا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان عن ان اردت ان مع ان اردت ان اردت فيصح, فيصح أن نصد جماعة ثمين من المدد بلعمق نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مع ذلك أذكى من صلاة ليه؟ واحدة لذلك الحديث في لما المدنون في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر حضر الرجل المسجد على انتهاء صلاة الجماعة فقال النبي من يتصدق على هذا أن نصدع معه؟ من يقوم نصدع مع ذلك؟ تقام أهل القوم مصلى مع رجل حتى إيه يكبر في الجماعه وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق مسجد مسجد السوق زي حمفي ذا أو في طريق فلا لا سله الجماعه الجمعان بخطأ لهذا ناقول هذا المسجد نام راتد وتتردد عليه الناس السوق, السوق بدخول المسجد وبعد شوية بنار معتمة فممكن يجبر الإدم. أما إذا كان المسجد فيه جماعة او أو أكثر دائماً. ما يجي مشاوير الناس ولا أبداء بس الناس كل ذي بزبط يعامله بحال كذا كل واحد يسحب حته من هو عشان يجي يعامله بحال من خاص منه كل واحد يسحب راحته أو يدخل الناس يبراحته عشان يعامله بمعارفنا ومش الشرع هذا ولا أنت عندك حاجة تانية يجمع أو يع فس واتخذ الناس كل ذي أما إذا كان بحال جمع عادنا أخص ذا يوم على ذلك وعلى لحم المستقبل واتخذ الناس ذلك عادة يتأخروا بعشرين صلوة جمعة كمية فإن هذا لا يوجد إذا لم يعرف ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيه من تفرير الكلمة من المسلمين ومما في ذلك ذلك الدعوة والتكاسب والتواني عن حضور الأولى وربما كان ذلك منعاه تاخير الصلاة عن وقتها ليه طول الناس لما بيجوا وحده يروح جاي عشان يعمل جماعه في المسجد اما بتجي لها وحدها تيجي عشان تعمل ايه تاخد ترتاح طيب سؤال اخر في مسائل هي الجماعة حط الصلاة اذا قيمه الصلاة المكتوبه ما هو حصم الصلاة إذا أقوم بالصلاة المكسوبة دخلت المسجد وقيت الإمام مبتلى وانت عظلت تخلص صلاة الحيث المسجد لا يجب لا يجب صلي مع أطول مع دخلت المسجد وإمام صعدت الصلاة المكسوبة وانت عظلت تخلي صُلاة قبيعية لا يجب أول تخلص لو علادي فرض أبل كده، ادخلي مع, مع الإمام بنيه هذا القرص عشان لا يجيش الواحدة تستطيع من إذا يدخل، يجب الواحدة بتصلي الواحدة، والجماعة مقامة لا، ادخلي مع الإمام بنيه صلاتك، ما تخلصي هذه الصلاة التي تلقى حكم الصلاة، إذا أختمت الصلاة المجهور، إذا شرع المؤذم في إقامة الصلاة الخريضة، فلا يجوز لأحد أن يبتلك صلاة نافلة إذا بيحصل دائما يبنائك في صلاة النافلة، صلاة القرصية قد أين سنة؟ يقيمها واحد من أداء خلينا بسيومها الجماعة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة ترأى صلاة إلا المكتوبة وراء النبي صلى الله عليه وسلم آه ضيب حظ انتحان الأوقاف يا بنات كنا عمليهم 30 وانا كنت في لا مش هعملوا بقى 30 بقى أنت تتقمشوا من إذن بقى 30 وما يا ايوه ده هو ده اللي بحكي عنه النهارده يا خلاص بقى خلاص يوم يوم الخميس قبل قبل 30 و30 ب 27, 27 الخميس سبعة وشين وقت خليس كنوا صحيحين كده عشان ان شاء الله تعيش بإستر معانا يوم جديد كبارات لتجمع إذا يتم سبعة وشين عشان ان شاء الله تجربنا يعني يستحل حال البلد بعين ملايك أفلحتها يعني مشاب صومي مش يعني مشاب يعني, يعني يهمّن في جباس من يشيخ إذن رفو الوصول والمؤية وهو النبي صلى الله عليه وسلم رفو يومي افتاع في يومي منات 27 وحقهم يومي بصمع شدات للآجل إن شاء الله وإحسان عمال إن شاء الله دمية يعني؟ إذا الشرع المؤذم في الصلاة فلع صلاة المكتوبة إذا رفونا في الصلاة المكتوبة الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم قبل المصلي والمؤذن يقيم الصلاة الصبح بالقالة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يتصلي الصبح 4 تهمين يا بنات واحد بيصلي يتصلي خلاص من الصلاة الصلاة الصلاة واحد داخل في الصنة أما أنا أتصلي عن مضاع 4 لكن يتصلي الصلاة يتبعد في مكانه كده شغير بعد بعد بعض الناس يتقوم الصالة الصلاة وتقام صلاتك لعمها فتذهب إلى من السنة هي له صنع فتذهب إلى دخلة ومغيّر المية هي داخل الصلاة ومغيّر الصلاة باطلة لأن وحتى لو كبت هي دخلة بنية تانية طالب فما ينفعش ندخل مع الإمام بقى على طول يعني مية دلوقتي تدخل على كتين من الحركة خطوتين وتدخل في الجماعة لا وتدخل بنيه جديدة طبعا أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفي في حصوات وخلات من الصنة إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد مساريك الثالي السنة فإنهم يجمعها خفيفة لإدرافه إلي إدرافه عشان يوضي قليلة تكبيرة بحرام وذهب بعض أهل العلم إن كان في الركعة الأولى فإنهم يقطعها وإن كانت في الركعة الثانية فإنهم يجمعها في فوارحة الجمعة فأنتم الطبيب ماذا؟ ولا علاقها أعيد لو دخلت كنت في ركعة الأولى، وليأتي النام الأدنى للإقامة. يبقى تطلع من السرير خلاص، في ركعة الأولى الصنم، سواء حيتي النادي أو صنم القضية صنم إذا كنت في ركعة ثانية، خلاص ركعة ثانية استعانت قنينة، يبقى خلاص فيها خفيفة عشان تبديج تنام اللي بتيجي معها في الدقائق، عشان تبديج مع في ركعة الأولى. بعض الناس خلاص صامح وده كي ما ركعة هنا بالنسبة لي هي في الامامه في الصلاه في فيها مسائل المحسوب ما المقصود بالامامه نبدا الثامن يا بنات ما المقصود بالامامه؟ <تصفيق> نعم <نا. تصفيق>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 طبعا اكيد يعني وطبعا كل واحد بيلاقي ان ما بقاش كلهم كل يوم لهم نفس الدوري لكن لابد أن يكون في, في يوضح اللي يوضح اللي حرام بيوسف ايه اللي عين هل في مشكلة أن أكون متقدمه على الإمام وأنا في الدور وهو في الدور أي واحد مكفوف حبيبي إلى وابد وأنه يدور الأمام تسأل واحدة تتقدم على الإمام وأنه يدور وابد لأن يكون نقوم خلفه. والخلف الإمام لا تقدم الإمام. لا لا من مفهوم أن السؤال دي رجع وراش. أنا أرجع دائما أقول لهم رجع ورا. في الإمام ارتباط يعني من ارتباط صلاة المختال بإيمانه يعني واحد بيأمر الناس الإمام ارتباط صلاة مجموعة. هذه فرد واحد إماما يكون لهم إيه مؤتمين بإمامتك يعني جنش وراء صلاحي يسير وراء صلاحي المسألة الأولى فيها مين في هذه هي من تحق الإمامة؟ من يمكن أن يستحق الإمامة؟ وتنفع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حق بالإمامة والأولى بها كما تقول يؤمن قوم أقرأهم الكتاب كتاب الدكت كانوا في قراءه واحدا اعلمهم للسلم فإن كانوا جسونا سواءً فأهدامهم في الهجس فإن كانوا في الهجرة سواءً فأهدامهم إيه؟ ممكن سنة فاول الناس وحاكونا بالإمام عليكم على الناحية والتالي واحد أجوالهم بالقراءة يدفن قراءة القرآن مش قاعد يقرأ القرآن وأعي أنه لا يوجد أن يحدث في في نسبة حد الإمام مع أن دي أمر شديد جداً بأمامه ينصر المفروض اللي يقوم يقوم للناس أقرأهم قرآنا يعني مضتهم نعم صمت أجودهم قراءهم الذي يفهم قراءة القرآن ويأتي على أثنى الواجهة خامران عالمهم بفقه الصلاة وما فاهم إم تيوكع إم تيسجد ولو كده والتشباب بيعملها إزاي فإلى اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراء منه ولكنه أفضل، قد من القراء الأفضل على الأقرى غير الفقيد طبعاً فالحاجة إلى فقه الصلاة وإحكامها الشغيلة يعني ما قلت هنا معنا بنتعلم قراء نتعلم قراء القرآن لذلك نتعلم قراء القرآن الناس بتبقى حافظة القرآن ولو جاءت تشوفي صلاتها، تشتغل <تصفيق> قراء المؤمنين والمؤمنه هم المؤمنين اللي مخطوب بهم هم اللي هم الغلط الشيء كده ولكن فيه سبحان الله السؤال بتسال السائله تقول هل الاهل قول هاي المرأة ليس لها زوج إذا صلّت الجمع في بيتها مثلاً مع زوجها في بيتها، فإن زوجها إذا صلّى في بيتها، فإن زوجها إذا صلّى في بيتها، فإن زوجها إذا في بيتها، فإن زوجها إذا صلّى في بيتها، فإن زوجها إذا صلّى في بيتها، فإن زوجها إذا صلّى في بيتها، فإن زوجها إذا صلّى في بيتها، في بيتها، فإن هي تصايب. كان أول تصل البيت عشان ما تفشل الصليب المبسوط. كان أوله إن هي تذهب تصاب البيت. لا كان أمر ذا قدرة. ثم جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام. عمله من أربع أولاً ثم أفقه العالم السنة إذا اجتمع من مسلمين في لكن أحدهم أفقه وعلى السنة قلتم فقيد. الثالثة الأقدم وأصعب كلمة من البلد يعيش في البلد الثاني. الرابعة الأقدم إسلاما إذا كانوا في سواء يقمن الأقدم الاحسن عام تاني. الخامسة الأقدم سنة إذا صاروا جدد. والرابعة سنة. ماذا يصير إذا سواء أخو النبي إسلاما ثم بعدين وفي رواية ويقول النبي ولي أمر اكبركم كثير يعني. حق يا أمي لقد كبيرنا هو لا تنتهيش عنده أحكام تداد المحكمة ده دي جاء من انتحام يعني شو سؤال لبنان؟ شوكنا سؤالها؟ شوكنا سؤالها؟ شوكنا سؤالها؟ ومش معانا خط لا يا أمي يعني انهم اتعالتوا إذا انت تضغير وهو لا تتكلم وهو لا تتكلم وشوكنا وهو لا تتكلم وشوكنا حيونا دخلت في صلاة المغرب وقرأتك مع إمام التشاهد فكيف أقرأ في ركعتين؟ أم أفرأ أصلاب السورة أم الفارحة فقط؟ في المسألة دي لو دخلت في الإمام في المغرب وقرأتك على إمام إنت تشاهد؟ ما مستجد تشاهد أنه يتشاهد تشاهد الأوسط؟ ولا لا فكيف أقرأ في الركعتين؟ يعني إذا إذن قرأتك دخلت في التشاهد يبقى للثاني في الحالة دي كم ركعة؟ فكثين مش كده؟ أنت دخل دخل إيه بلدي قلمي والركعة معه وبعدين ركبتين أنت بمسبوكة ركبتين مشكلة إذا إلا إذا كانت التشهول الثاني إذا أنت مس مسوقة ركعات لو كان في التشهول الثاني أنت مسوقة تلات ركعات هنا تقرأي شركتين هنا بالنسبة ممكن بالنسبة الركعات اللي ممكن تجعلين الركعة الأولى بالنسبة للترتلين دخلت فيها تقولها بالنسبة وتقرأي فيها الفتحة والصورة والثانية تبقى الثانيه بالنسبه لك تبقى الثامنه بالنسبه لي. وعند امام مالك بيقول في امادنا يعني الاخر ممكن بقى إيه؟ يعني بعض مع العلماء في ذلك صحيح ممكن تعتبري الركعه الاولى الثالثه بالنسبه اللي لي هي الثالثه بالنسبه لامام فيها إيه؟ وتقرأي الصورة في, التانية في التانية يعني سواء أول ما دخلتي صح سوف أخذ فيها لك بعد كده مذهب صح هل إذا صليت مرة متقدمة على الإيمان في دور مختلف في هذه الصلاة باطلة يا ريكت لبعد عن هذه المسائل المسألة مكتولت أن أخذ الإيمان وليس الطريقة حتى في المدجد الحرار كما بطيج تشوفوا والإيمان بيصلي تشوف الإيمان بيقعني قدام إيه؟ فيش حد قدامه بيصلي حتى لما بيصلي فوق فبنصليشه الإيمان يعني إحنا بمذهب المكان بيقعنا في نعم اللي هي المسألة اللي هي من حق هنا نقول وصاحب البيت وصاحب البيت حق لامام من ضيفه صاحب البيت ولا يقوم لا رجل في رجل في اهلي ولا في سلطان وكذلك الصيام حق من غيره لو الحليب وكذلك امام المسجد الراتب أول من غيره إلا من السلطان. حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم. عموم قوله لا يؤمن لا إلا يؤمن أن رب الرب في أهل ولا في إيت في سلطانة وإصبار قاضي ن نقص من تحرم إمامته. شال بعض الناس مش واضح ذاهم من تحرم إمامته؟ من يحرم إمامته؟ في الحديث في, في علوم الحديث يعلم الحديث بأن في علم الحديث الحديث والشروح كان بالون بعيداً عن هذه النقود بعض الأمانة ما هي يعني يعني أتمنى لأن نقاط البقاء بأعمق هي النقاط الباقيه لأن النقاط الباقيه الحرص على الكذابه والحرص على الأمانه لو أن النقطه تنفع شيء الالتزام بالأمانه العلميه ذا أبلغها لقول مسلم مسلمة وطالب علم وجب الالتزام بالأمانه العلميه شيء دي نقطة ضيق هي أقول نسير في الزمام نقول الإتزام الأمان العملي ونبعث على الأمان العملي نعطل من نقطة ولا على عشان في الموقع فوالشيء ما فيش سماه ونقول الإتزام بالأمان العملي لما تبدأ تكون تخدي سنة سواء كل سنة في حياتك وسنة في فئات وتأخذ سنة ومع الوقت من عن غيبة فتح نصحف الجلد منذ تقراي من خلال تقول على الشيخ الدكت أعلم أنه الخائم خائن خائم, خائم من يفتح بالعوري المصحف ويظن أن شيخه والشيخ الدكتور لا يرى وينسى أن الله يرى رسمه تهدئ بحرز الإبنات ممن خان الأمان وجوب الالتزام بالامانه العلمية يتحقق ايضا في نسبه الاقوال الى ولا ينسبه إلى نفسه وان يتحرر من الامانه النقل فلا بد ان يذكر هل نقل النص كما هو أم تصرف في النص وان هذا التصرف يسير كل دين الطالب اللي هي الحبيب او طالب القران فلا يجوز طالب العلم ان يتصرف في النص التصرف ان يفسده او يفهم منه غير ذلك فإن ذاع فعل ذلك فقد خالنا الأمانة وهذا الجناية والنصد يطبع على خلق الإيمان وعدم الكذب وعدم الأمانة المقطة اللي هنا فيه اللي هي اللي لابد أن نعرف طالب الحميد العلم لا يشن نفسه بما بين الأئمة لأن في نصد ذلك المشورة بالنظام الأئمة بأنه لا يشن لذلك الرسول يقف فقط على سيرتهم الطيبة وعلى محاسنهم وما يجدروه في نصره هذا الاسلام حتى يكون امينا في الترتيب في هذه الاصدقاء لا يبادر الطالب بالتحديد حتى يتاهلوا زي بالظبط القران لا تبادر بتعليم القران الا اذا كانت اهله ذلك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 ربنا الله على ايضا ان شاء الله اقول لكم مرة تانية بقيت. بقيت لكن هنا لكم نقطة مهمة جدا ايمان ايمان كيف حال الحديث ايمان؟ حال الغالب إلى المسلمين، الحديث المقبول والحديث المضد أربعين. لا يعني ليس بارح واحدة ليدي ولا أدنى في نادي. مطلبي نجيب بس عشان ندفع لا فيه تخريب، ما ولا فيه. سبحان الله يبقى. أحب أحب الصدق في ناطق الحديث إما مقبول وإما حديث مضد ضعيف. ما هو الحديث؟ ما هو تعريف الحديث المقبول؟ ما هو تعريف الحديث المقبول؟ الحديث المقبول هو وقت نعتف به شروط قبل الثبوت. نقول هكذا بضع دقائق نسمع سنقول يا شوته أيضاً. ويقسم ويقسم إلى أقسام. يقسم إلى حديث صحيح وحديث حسن. ذا المقبول. حديث صحيح حديث صحيح حسن. قلبي عليه التفصيل. أما الحديث المقبول ان هو بيقوله حديث ضعيف يعني هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول وهو انواع يعني أنواع كثيرة بنعرفه برضو بعد كذا إن شاء الله في درس الحديث الآيه؟ الضعيف. طب تعرفين كلمة هو الحديث الايه المقبول؟ يعني الحديث المقبول لحديث صحيح وحديث حسن. يعني القسم الحديث الصحيح ونحن الاولى الى قسمين حديث صحيح لذاتي وحديث صحيح لغاية كما ان الحديث الحسن مثل الحديث ينقسم الى قسمين حديث حسن لذاتي وحسن لغاية وهنتحدث برده في كل ذلك طيب ما هي شروط الحديث المقبول احنا بنقول الحديث مقبول قلنا صحيح لحسن طب شروطه ايه لسي مقبول انك يشترط في الحديث المقبول شروطا لا بد من تحققه حتى يكون الحديث مقبولا اذا فقد شرطا من هذه الشروط صار الحديث مردودا هذه الشروط كالتالي اول حاجه واحد اتصال الاثنان اتنين عدالة الرواغ ثلاثه ضبط الرواغ اربعه السلامة من الشجود خمسة السلامة من الرذة الطاضحة ستة العرض أو التابع عند الاحتياج إليه كل واحد يومنا نتكلم عن معنا الكلام و نتكلم هذا الكلام الأول إتصال الإسناد ما المراد به أن الحديث المقبول لابد أن يكون متصل الإسناد خلال يرد قصال الإسناد أن يكون كل راوين في الإسناد قد تحمل الحديث عن فوقه مباشرة فلان عن فلان وهذا يعني أن الإسناد لم يسقط منه إيه؟ لم يسقط منه راوين أو أكثر ها؟ لا يوجد متصل المتصل لكي متصل أن يكونوا متصل للإسناد عادل التراوي الراوي الحديث سلام زي الراوي الحديث يا بنات بالضبط طبعا اما تشوفي المخلي ده وقصه المخلي ده شوفي وشوفي امانته في نقل الحديث وشوفي امانته لما مع الحديث شوفي امانته لما بيسرد عشان الحديث تجدي نقلوا لنا الحديث ده فعلا ايه عادل يشترط في الراوي امان وصدق بهويته ان يكون عدل في دينه عادل دين تعريف العدل في الدين يعني عادل في الدين يعني ضد الغول وما قامت نفسه مستقيم يعني مستقيم في دين عدل شخص تعديل عادلا مش حكمي والجيز بما نعدل يكون الكلام عادل بالتسكين لهذا الشخص وعدل ميزان يعني عدل الميزان سواه والعدل في اللغه ايضا هو التوسط في الامور من غير افراط او ايه كما قال رضي سبحانه وتعالى في المدعانات بجمهة مئة مئة كل هذا يتعلق بأيه؟ عجل في أمور وعجل الدين وعجل معاملات وعجل الدين في كل شيء وصفت لا متطرف ولا مصرد والأعدالة في الصلاح الفقهاء قالوا ايه؟ هي ملكة راسخة تحمل صاحب على ملازم بالتطور والمرؤة المرؤة يبقى حاجة جميلة جدا يعني لو لو لو رؤي يأكل في الطريق لكنه من يمكن ان من يمكن ان لو هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون كله من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من الطريق بقى يكون كان, كدا جاي كدا معرفش يعني كان على بعض يعني. من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان على هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من من والشبس والفراثيب كده من نعم وعيز كل الأكل من خوارب المرؤى هذا ما يدفعش يبقى ناقد الحديث أنها هذه من خوارب المرؤى العدالة في اصطلاح تكون من روي عبد المحاديثين تبالغ في اصطلاحهم أن يكون محديثين. أن يكون مسلم بالغ عاقل سلم الأسباب الخزق والخزق هو أقود عن طاعة الله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 هتقبلوا الأولى في مكتابة بسكتش بسكتش بسكتش إن شاء الله هتنا هتفصف لأهم دلوء نعم نقص في بنات عمد اللي هي بقى, بقى اللي هو عشان يكون محدث أول الإسلام اللي هي خوالي مدروق عظيم اللي السلام من الفصف القرءان الاعجوزه يعني ايه ونطيق ليها الذي يقرئ من اروع ان شاء الله نتكلم عنها الاسبوع القادم باذن الله في القرآن اكتبوا لحد صفحه يونس معانا يونس ان شاء الله يعني عن هذا الحد كمان كله مسلم ورق الامتحان نعم ايوه انا امثل بس المجلس قالت لي وحسن صح عندهم الاختبارات اللي عملوها كده ماشي لازم يجيب هو يحسبها هو لأنه طبعا هي الشروط ما تهم لازم لا هي الشروط ما لكن هي هل يجوز المناظرات لمناظرات الصلاة الطبيعية لوجريت الصلاة؟ لا طبعا لا يصلي المناظم مؤسسة الطريقة يصلي لأنهم هنا مش اه، فإذا ممكن خلال تبعي، أبدا تبعي، أبدا تبعي السؤال اللي يكون في مراقبة الامتحانات للدراسات المعهد وأنا أقراطب عليهم ورأيت سيدة كميرة في سنة غشوة أولية أنا في سنة أمك ماذا أفعل؟ دي غشاشة بالأولى دي غشاشة في مراقبة الامتحان للدراسات المعهد يعني، معد الدراسات الإسلامية ومعهد القراءات و انا راسك علي رايت سيدك في السنه تريد ان تكوني افيدك نفسي مو ممكن تقولي طب تقولي تقولي أنا شو أقول ليه أنا ماذا أفعل يعني تروحين ربيعي على الشاشة إمامي إن رأى لكن بولندا أنت صدي على انا بحبكم جدا وكنتوا محليه اتمنى الحين يا بنات ولا خلاص طيب لو وصلنا الماء بعد كل سنه تكون يعني حتى هما مش كده ده بيتنقلوا يعني هما بس مش الجماعه عشان يبدؤوا الحجوه بيستنوا الدور الثاني لا عادي خالص <سؤال> كل الوقت صلاه جماعه التراويح هو اللي ناكل يعني احنا بالامام يعني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 حكم الغسل يسال شرعا له يستحب له يستحب يستحب لكن يستحب يحتفل وممكن ايه؟ يتوضى انا قلت يستحب له ذلك لان انت ممكن لتغسل الميت ما يصحش ناجي بنا لسه ما تهناش مجرد الميت بثمان عضو متحامل ايه صوتك مسموع ده من طرفيه لا مش دي حاجه <تص لا, لا مش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 تتاهتمه جدا في المسألة خلي بالك يا ما بيهتمش يعني ما تستفادوش لأننا نصير مغيب لأن عيال ولا تعالي صدقين لا لا والله لا والله كان شديد لكنه كدا في البيت وعندنا بيت معه روان بتعود ثلاث ساعات تعود تأخذ ثلاث طيب الاسبور القادم أخطركم لإن شاء الله وإذا لا أحنا الاسبور بعد القدم هنأخذ أخرى الثاني أنا عمر بعيد أفاضل أحد الضالة رمضان هنأخذ بها إيه؟ نأخذ بها إيه؟ النص والنص طيب أنا لسه خذيئة يعني نص شاحرين يأخذوا صورة صورة ولا بلد. اللي لسه بيجوا مؤخرين بيجوا تحسحوا ليش لكن ما شاء الله في بعضهم صحيح أنهم يبللون ويدوا لأنهم معيدهم يعني يعني سوت مع معيدهم من تفاحش كذا من تفاحش كذا الله من كنت لك إن مش الامتحان شاء الله بإذن الله حاجة اقول لكم الامتحانات والنتيجه ازاي جميله يا بنات اسمها 99 وتسعين انا مضمون ميه اسمي فوزي احمد سته وتسعين مها عشر الغني تسع وتسعين وفاه صحاري ميه ليله روم تمانيه امير مصطفى تسعين ناديه نبيل 100 مها رمضان 90 وتسعين احمد 100 رشاد رشا حمد سبق رشاد كنت فيك كما كانت تقريباً احمد سبب 37 يعني دول بارئ دادية عائشة عبدالسطار في سباب عائشة جدت تقريباً في سبب عائشة سبب عرضت من جمال سعج أمال حلاوة سلوة سعقو في سعجين و نصف أمال خالد أمال خالد جدت لكم نتيجة و خلق السعج تشطر و ممتها بكثيراً أسماء حكيم 25 و نصف أسماء كده أمس تسعة وستين نجاء ضيف سبعة وستين ليلى قراي ثمن نص سنة أحمد بالعام تسعة وستين صحة السيد 100 نجاة عبد المنعم خمسة وستين ثمن عبد الجليل مية إن شاء الله ألفين نجاة عبد المنعم خمسين ثمن عبد الجليل مية نبيلة صابر اثنين وستين حسين عبد الله أمين عوض ثمانية وستين نص يأمين الشدادي أنهم حنان حنان قول صيد طارق جليل هند عبد المنعم هند عبد المنعم اللي اسمها الحاجة عواطف 66 اماني فاروق تانية في مصرني اماني طاقي اماني غدى محمود جراحي تانية سيد نص طالبة تعلم 99 غرفة احلامي يا منده الغرفة ربنا يلاقيكي في 99 البنات شغلهم في حاجات زي بالظبط بس مش كلهم معلوم بساله زي برضه الكثمين اللي عندنا شيء ما حصل تميني شيء ما إحسان عبد الإبراهيم مية. إيمان عبد الجليل. إنتو تعرفون إيمان عبد الجليل ماركين؟ ثلاث مرات إن شاء الله. إنجيل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> محمد صبر 22 صين. وتعطوه لكي نبلغ صبر دي. انا أحمد عبد العال أبو سنجات عبد المنعم سمعتها. إنتو تعبرون زي ااا إيه ما؟ ليلى عاش. إنتو ليلى تسميني ليلى جميل ليلى. ما شاء الله عليك رائع ما هس ما هصفقة تبعت سينوتس شيء ما ه ما شقة ما هو محمد سبعة ماشتر. ماشتر. السيد 90 عارف بيدا تسعين يا عشان أنا اللي توقف التمقيشني التمقيشني الله كنت من سونيا محمد, سنية محمد. سنية.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 رحاب, عبدين. رحاب عبد الجيل حبا ما محمد علي 99 سينا عبدالله الله ليا يا بنات شطاره الله ما شاء الله ما بتحصل حاجه الله الله الله الله Voorzitter, دي صوره دي كل المهام دلوقتي خاطر جمعه دلوقتي في يعني اللي هو بعدين لقيتها النتاقه احنا خدوا عايشين ان شاء الله عندي